بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين اما بعد في هذا اليوم المبارك الرابع والعشرون من شهر ذي الحجه لعام 1400 وسما 38 للهجره الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2007 للميلاد نواصره الدروس من كتاب الاصول الثلاثه وبشرح فضيله الشيخ محمد ابن عيسى رحمه الله تعالى بارك اسلم مع جمعت معالتي علت 14 ربيع ذو الحجه شحن 420 شموه هجريه عصر 4 سبتمبر قلت شحن 10 شوعه ميلادي بابغزالينوس نازل لنا درسي مالتي الوصول الثلاثه اتن سلسه مسرات تبل ناي جلساناي فضيله الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين كنكصل ابذ حلقه بزعبه الايمان باليوم الاخر وسنانرنا كابتن شتشت اندرتش ناي ايمان اتشات شاتشيتناي متشرشا الايمان باليوم الاخر اخيرا خمزلو كنامل دنيا تو نبران الدنيا اللي حرت وديو فحدس سب موت نبرانه اخره جمير الله مالتي فحدس انت كبل يره باليوم الاخر قيرو انت توتيد فالشيخ ابن عثيمين تايب وللايمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها هذي الايمان باليوم الاخر وزع في الرياضيات اللو يبل منها كان متكاثرو الاولى الرغبه في فعل الطاعات تدا حدث يوم الاخر امينوا اخيرا ذكرت كل اذا تاخذ رغبه مالتينا الطاعات بويه اغنيته اخيرا مع حسابكم الزلوس والحرص عليها رجاء لثواب لثواب ذلك اليوم كن كل كلجي سبحان الله توحيد يحس سننا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحس اتفاق سلف الصالح يحز مقنيات كلجي زنتا يربي رن الله سبحانه رب حجازي ان سلازقون ندبل نطعتي غويه مالك جاءت قداميتي الثانية الرهبه عند فعل المعصيه والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم كمون شيطان كم جلد حراس حيته ذنب دحر غيره ما له يتعس وما ابري نفسي ان النفس لاماره بالسوء بالسوء ما تعدم لكن مؤمن يتحسر ويندم ويقلع ويتو إلى الله سبحانه وتعالى ويعزم على الا يعود الى ذلك ثم من كل جنتا از الرائي معناتيو آخرة اخره استغفار بالزح عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سلازي فرحنا يربله ولا همغليل المعصيه عند حروديق تنذذ يقبر بالمحاصن ولو نغزيو تنذذ غيرو شيطان دحر اذا خيل له ذلك لكن سرعان ما ينبل ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فاني أت... استغفر الله واتوب اليه في اليوم أكثر من 70 مره كان سبع نلعلي استغفر الله واتوب اليه بمعنى وفي روايه 100 مره 100 اجل استغفار قبر الى من الرسول صلى الله عليه وسلم بقى رب اغفر لهم كلهم اذا كل استغفار استعداد قبرني بحلفي إذا جاء نصر الله والفتح مسورجت. فتح مكه مسمى تنبؤ ودقعه مثله فعبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما انت ابن النرماله انها نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذا سرائيا مردي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ريبي يتعدم يقم بالزله كما يزف ما, ما عبد الله ابن عباس غنياته ورايت الناس يدخلون في دين الله ايش افواج سبات افواج اي جماعات جماعات تاكبونا بسلمنا قاعات يوم خلصت تسلمنا ويقولوا ينتشروا له معناته يزرغحوا فسبح بحمد ربك واستغفر انن كانت استغفرت تقال ادميخه ادمقوم داخلا ابوه وزع ازياء كنت عبد الله ابن عباس بتقرب معاملته تلازي كل وزي استغفر كان بزحني كبه الثالثة الثالثه المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها كمون اخيرات ذكر سب كل زين تاعي مالتيو الادسادس ابزدونن كله مالت طيب كم يجيوا الادسادس دحرينا مالتيو بتزحاله حزن حزن يقول مثلا يحمض ويدخلنا تكاته گنزت بوحد لضح ودلقع هذا مصايب برضه ابنوكسي خنابطك اب ولدك اب صدرو ابد انغت يودق لا قدر الله انه كل مصايب ومصخله اذا ولا حنت انت يكبر مالتي ذو كل حالي فني سبت عنا رقبو انا حميمه ايبلن سب... حفتي موم انا دغاغوينه غنزب سينه يدحتي راهني ايبلن بلينما اخيرا لاند دح ربع اخرك حلفن اباخر أبأ اخر رقباي نبل كل مالتي سبحان الله رب سبحانه وتعالى اذو كل وريد نزلو اجر خبني سرس اذا كان ماني سقوله الاخيره تسبك ذكر كوينو مالتيو اتحال مناتو زبل كوينو عدمي وانا وحو ندبر يا بحجي نعمتات غصرا زبل كوينو اذا الثرثرة يبو هي حزن مالتي ما شاء لكن الدنيا حلفه مخانع بتعقل ربنا سبحانه وتعالى هنقول ذهبوا سب استنتلو زحسب كن نايم مالتي نايم تاع رافي زوخه تاع خير ابا اي نخسر الا كنحسب الله الدنيا زحله تحلفك الدنيا قياده وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قد يوم كفار نتايل امانة والعذاب بالله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موتنا اين تنسيناي نايلو من العذاب حنسب فانت كفار قرج دبلوا وما يهديكم الا الذهب قيزي خطفانا قيزي مسوسدنا من موتنا بد حريزي عظمي عسكريين مسكننا مالتي تودينا ابرا كلها سابته موتنا لكن انتيرس يوم يا شباب البعث بعد الموت البعث بعد الموت لازم تنتز انتز فلطون يربعس خمزله كله زينا عمل الصالح متدافعون في الرمال لذلك كل شيء ابد الدنيا نهايه الدنيا اترك همزه حسبه للهزم كفر تود أحدهم لو يعمروا الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر يعني الشغ عدمه عدمي شعامه شع تذوقون ليمنا كف الرب سبحانه وتعالى قران تقيسوا كف شحن لعلكم منيا شعده دس وماتوا دسي بلا ما الدنيا ما نتوتهدفنا ناتوم على ما قلنا الدنيا لكن مؤمن موحد سني وسلف ولله الحمد كل جزاء اخره الرايه زحلفون هذه الدنيا قدر الله ما شاء بتسفه ينبرت الدنيا لكن همناته نكره لقون الرمان وهذا وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل اذ زحسوا زلو كفار بوتنا اين تسئنينه مبالون يا غازو خدي اعتقاد باطل والعياذ بالله دليل ما بشرع الله كمون بحسب عين غزره دليل الله والعقل وحنقولك اهو حسبك تصح تصح له كله غاني دليل الشرع الله لذلك ام الشرع والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقد قال الله تعالى زعم الذين كفروا ان ليبعثوا لي قل بل وربي لتبعث ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير سوره التغابن ايه السابعه اب صوره التغابن ايات اسره عند تقول الله شوعه انت يارب سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا زم كفار زعاتو يحصلون مثيلوا ان يبعثوا موتنا عظم مسكننا اين قل بلا وربي بربي خنني لك محل اللم <تصفيق> لتبعثنا قد تسويغ <تصفيق> ثم لتنبئن بما عملتم سبدح رزيك نبور كفر فسق فساد اذيه المؤمنين كلتي جرا عند قبروزنا بركم رب نخنقكم مستساقكم كن ترخبو ايخو مالك وذلك على الله يا شيخ مربي غازي فوكس اي شكرون دعن كبزين بركم خلقتهم سي ما مالك نزن عزم زيات سقى قلبي سقت الساعده ازين عقلي مالك وتحرير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اتفقت جميع الكتب السماويه عليه اذن ما هي الكتب السماويه التوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وموسى كله كلها اذا الكتب زياتن بزعبه بعد الموت كم ظله متكام تسخ ظله تصحف له بالكتب زياتن حتى توقد منا ذنوبها هذه هو المصاره فلطويه مز متكام تسخ ظله مالت واما الحس بعينه ذا الراخني موتكم تساخم زلو انتهيت الى فقد ارى الله عباده احياء الموتى في هذه الدنيا ابذ دنازي رب سبحانه وتعالى اموت خمئي غير خمزه تس نقلب ارات اريوم موت كت السبع عينهم رمل اجي انتي لشغ بن وفي سوره البقره خمسه امثله على ذلك حمشت ابن نتا تلوا البقرة ثبات كم ذراي وموتات كت السوق مالك وهي ستندماني المثال الاول تقدميتي ابنه قوم موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره سوره البقره الايه 55 اب سوره البقره ايه 55 حزبين موسى عليه الصلاه والسلام تايلم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره اين امنيناتو منو مزبناي موسى يا شباب اليهود بد اسرائيل يهود شوفوا كيف الذين يؤمنون بالغيب المؤمن يؤمن بالغيب كل زياتهم محره تكبر لا كنري الا ان حتى نرى الله جهارا بعيننا كنري ان ربي فيهم طلب طالبه ما له شيء حطوا فأماتهم الله تعالى رب سبحانه وتعالى غني اميتون ثم احياهم بدحرئه السيوه ومقطا وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني اسرائيل لبني اسرائيل كم رب سبحانه وتعالى القران تقسو وإذ, واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون سوره البقره الايتين 55 و 56 الايتان 55 56 اب سوره البقره رب سبحانه وتعالى نزل ربي بعيننا قنريل النايل قلب زغربو حتى زحتتون لنبي الله موسى كم نمتهم رب وتعالى لبني اسرائيل دمى تريوا منكم قم تقولوا مس ستساكم ستساكم دمى رئهمم يقوم بله الله واذا قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرا ربي بعيننا نرى لنا انكم ابيكم فاخذتكم الصاعقه اباخذ لكم دمات تضبط بكم موتكم تنظرون يا بني اسرائيل زمزموت تزلو سبتوا بي لو ما انت معكم هم هم ليرا موتو خلو زي, زي كون حته محتاجتهم مالك رب سبحانه وتعالى قدير على كل شيء موهانو موتو مويتكم مصمتكم وفعلا اتسيوا رب سبحانه وتعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروا ودعريوم مصمتكم اتسيناكم من تنعك تمسبنوني بل وعده لكم الله اذا موت زي الله عينكم نعكره يا كلين كليات يا عينكم دخم موسى عليه الصلاه والسلام ان رب سبحانه وتعالى كلم الله زار ابو نظرو وغبو سبحانه وتعالى لما جاء مرتان يخريؤ انظر اليه قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل إلى الجبل نقطببودانت استقر مكانه فسوف تراني زقوبوزين تدعى كمزلو ابوتو وصنيحو تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله ايش دكا انا سبحانه وتعالى عايز زقوبوزين وخر موسى ايش صاعقه موسى عليه الصلاه والسلام بما وجد فبني اسرائيل كبزي اي يعني رب سبحانه وتعالى عليكم السلام ورحمه الله وبركاته رب سبحانه وتعالى كرو ايقولوا ني ولكن رب سبحانه وتعالى درسيبهم ام وتاعت السيق ما له قد زغانه عيك تمسكونون مولين عيك تزون توحيد حزولي الى تسو مال زياده قداميتي موت تسوخان زغاني نزوم كحتي زموت سبعه تسو زبلو زي عبد الدين بعينها زرهن بين اسرائيل وعين امم نزوم زموتو حزب بتقصون كله مال التراب المثال الثاني في قصه القتيل الذي اختصم فيه بن إسرائيل فامرهم الله تعالى أن يذبحوا بقره فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتل بمن قتله او ليخبرهم من من وفي ذلك يقول الله تعالى واذا قتلتم نفسا فدارات فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون فقلن اضربوه ببعضها كذلك يحيل الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون سوره البقرة الايتين 72 و 73 تقال ايتي ابن التقون زلا رب سبحانه وتعالى امتوا يتسمغن بعين بعنق ذره معلش بني اسرائيل بعين زرائي ونغر مالك وصدمني حرب بني اسرائيل مويته تقاتل مستقطعه ماني قتاليو اي فلوت فاختلفوا مالته ماني قتيل وستيزغوا كثير وستيزغوا المغنيات وباس نيرمسوديون كله المهمته ما بزيح مترطار بزيحوا وستاي وستاي تسحبهم بزيح صار سبحانه وتعالى انتهيلو بعر حرب بس حارتكم ما قال خبت اكلناها قفتوا كله نزي مويتوا زين بده يخرج الجسم وفعلا تسيق قمت بعثت ام امين قلت لك خصيقتي اللي بنزورها سبحان الله زبطت معها سبحان الله سبحانه وتعالى تعالى اب سوره البقره واذا قتلتم نفسا فدارتم فيها يعني نفس سبقتكم حادخ ابو حميت يا بني اسرائيل بدحرزي سبحان الله العظيم اختلفتم فداراتم يعني اختلفتم في القتي... في في القتال من يقاتل وانتم عبزي تساعدكم والله مخرج ما كنتم تكتبون تحابؤون يرقب رب خاوتيو ماني بغى تاليو رب سبحانه وتعالى نغيروا اوتيو فقل نضربه ببعضها بدحرزم سحارتكم ما نتالا قال اكلاتكا في بعض التفاسير انه بقراءه قفكم زبلته مالتي نمل نازمويتو زل المهم بقال اكلاته روايات اسرائيليه سرزونه يعني ابدا قران زلامالي ت ببعض قال اكلاتنات تنكف مزبلته تسيف ابا كل لوحاتي تمه ماني قتيل استود وسطيتي اللي متزارب بده حرزمويت كذلك يحيي الله الموتى كم زيرهت تسلوا شك sizlere بقول بلوت يشكك دفو اذ موت تحوقم استغتى لغمانه تسيره ودعوتوا زاربوكم كساقه للني بدحرم سموتو قيس تسيو بدديبتس قدره الله سبحانه وتعالى كذلك يحيي الله الموتى اتي ملكاتنا يا رب سبحانه وتعالى اتي قدره يا رب سبحانه وتعالى لتم انتقد خلق عرفنا يا رب سبحانه وتعالى قدره خمسه الموت يتساءل بصددنا ما بالكم في الاخره البعث بعد الموت المثال الثالث زين قلت لنا يا شباب قصنا ايمن وقناله نايب بني اسرائيل الثالثه في قصه القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم الوف فاماتهم الله تعالى ثم احياهم الثالثه قصه زمن ير مالت وفعلا زاعت من قلب اسرائيل مناتهم تكبر رب سبحانه وتعالى بتكبر وصفهم يهود لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَأَهْوَاكُمْ عِنَادٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً مِّنَ الْبَقَرِ طَالَمَا لَوْنُهَا مَا هِيَ مَا هِيَ شُفْتَ حَتَّتَ تَشُدَّ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَتَشَدَّدَ الْقَبَرُ وَحَرَّمَ شَدَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أُمَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ دُمَانِي طبوت عند حنيلو كهدو و ثم سنرجع نجي ابن جرير الطبري المنقب بالحرير رحمه الله كذلك تفسير ابن كثير ازي قصا زيد رغبوه مالتي زوم سبع ذاتهم يقطعون يهدمون يرطعون تين بالبعدين كانت حتى النطاعون زونه حمام تلاقا باي طبعا طاعن لكن عندنا انتات نيرو كوليريا نيرو تذكرون فتاتا غلز بلونيو المهم حمام تلاقا باذن حر حز كانه موت غالبا او غلقاء تعتر تبنت مو الا اي شيء ولذلك الطاعون زلو بوتان دحس سمع كختاعيب و الطاعون زلو بوتا زلود مخ ابو خوصه يبلم انما عذاب درو قد ما حجي مثبتاتكم ينازنوا برمه سبحانه وتعالى رحمه عز امه قيروا طاعون يسود ما انتي مالتي الطاعون فيحسب انه من الشهداء نعم هو شهيد ان شاء الله والمبطون شهيد وكذلك المحروق المهذوب الغرقى زيتهم شهيده وجاء زعبي لكن في سبيل الله سبحانه وتعالى الك قاموا قبر بتحرقوا موت لكن بشروطه كما نير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو مات ثم احياهم رب سبحانه وتعالى قانئات التسبيح وهم اولو سبحان الله العظيم بشحات من الرب خلي الهزبي كونه كلهم هدم تباهي لهم هدمكم بشحت عدد ما لذي لزوم كلهم كين رب سبحانه وتعالى فحنسبت تسبيح ابذ وبعينهم ري امهم هذا مخله وريوه والله قولوا بيدحريه رب سبحانه وتعالى تسوب لهات موتهم وفي ذلك يقول الله تعالى الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم والوف حذر الموت كب جزؤهم ومصيب طب عندهم هادمهم خاب موت فريح سرمان ثانيو طاعون حمام تلغاباي سلاذات وزعد مالد وبشعات يومتي فقدناتهم مالد فقال لهم الله موتوا كبموتهم هدمكم بل ام من جد ولا عندكم والله حجو موتوا موتوا كموت حي مت موتكم اركبتوا ثم احياهم رب سبحانه وتعالى تسيره إن الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون رب سبحانه وتعالى كنده فضل هبنا كنده نعمه هبنا هات نعمه دماني ابذ الدنيا زينه امر يقولوا نزيهم متسوا وسبحان الله تعالى اتسوا ابرى نقولوا مالك نعاونه قصه الحج كل يسمعوه قلنا ابي عبره وسبحان الله تعالى نزومت ابذنا دك يسود صنع كمان دا يقاين دحر شواد وكي كاد حنديت عمي مو انت باقي ردامو يتخيقون انتو ستسبع تسعه نو نو نو نو تسني حريمكم كتسيغ اذا فراك يا فما بالك عاد السب سبحان الله مويتو درا خي وغلوخ صنح حينو تسيو عينو طاح بينو خزار ابو كله مويتو تسني قتل تسني الله هبجدني هذا خطير فما بالك المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية ميته فاستبعد أن يحييها الله تعالى فاماته الله تعالى 100 100 سنه زي عزيري كم تي التفسير دول في بعض التفاسير سواء ابن كثير وغيره مالتي بحنتي عدي يحلفني حجه رايا هنا سبي بالله او ما بالله يعني طريه خرب المهم تجريمه مالته انت اله نزع طريه نزع عدس ياسين ماني قت السايله رب سبحانه وتعالى اسكت يساعد نزع طريه سبب بالله قرورو تبل خلاص بدي فما زي خضرو طمطمات بالنسبه فاماته الله 100 سنه ميته عمت او ميت تخيل قدامي عمت الا عمت ثالثه عمت رابع عمت حموشه عمت داب الكرمن بتصممو غللهن حادثه بزي ابزك جنا بحل ميته موت كل فعزير الرب سبحانه وتعالى مين تعمد اميتوه في حرزه تسير وتسي سبحانه وتعالى انت او الذي مر على قريه وهي خاويه وحنت عدي يحلفني وهي بيت المقدس بيت المقدس مهجوره لرضوقتي باقي احلف لكم من وهي خاويه يعني خاليه عن سكانها يعني قبل لوطم سكانها كيلو تجربو خلاص زي عدي زيته بلا شيء خلاص ضرب متاسه على عروشها قال ان يحي هذه الله يعني عروشها سكانها تم سكان بيوت مالته جزا غيرو بنابرو لاز نبرو حد كما يغرو من الحيطان بيت ثم خلاص يا ايتسي ني دحراج بل نعي كون نعخا بالكتا ساكير ورب سبحانه وتعالى مات عام ويتور مالته فاماته الله 100 عام ثم بعثه اتسيو ودحرمي تعمه قال كم لبست قال لبست يوما او بعض يوم حتى معتد اقير يكون ويقل معتد قال مع تاعك مالت قالا بللي بث عام 100 عام تاعك وقتك بص فائته في البطاقه انضرب 100 عام تاعك غادي فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وغير مكاون نعا خطره يكون انت سييك لازمك بخا بولعيد كاز قرر كايراي قوم <مؤل> اتت لم يتسنى اي لم يتغير اي تغير بايه بركمزل انا خيلام عفوا يا جماعه الطيط دوروديا سجادي بدل المحرك الفريزر تزيتك انت تاخذ يبقى لا شيء ما بانوا كزمك وتعالى 100 عام لم يتسنى بمعنى لم يتغير كم زي غير غيري نسيت هاي شباب ايام ايت الليل اينه ب 100 عامت و ايناي مايو زخونه حلال سته نجر 100 عامت كم زلوت الله من الله على كل شيء قدير رب سبحانه وتعالى كل زينتا يزبلو ايتبالاشو ايلوان ازا ماكزي ايتبالاشو نزا مايد ما ايتبالاشو وا ايتبالاشو نعوذ يردمامي تعامت مسموته تسيله ولنجعلك آية للناس مدك سفاتون مدك تفتون تي اضرنتيك فيكمون وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما طيبا اذا نعسمت ذئاته كيف ننشزها يعني نجمعها كما قرنا الكبد عسمتي عبد دنيا انتهى ما هيتو متاسر لكن عاد خلاص سقوقه لمسه بلز انا عزمت ببينا ففحف اقرب هزي يد بزي راسه زي مسنقل بس ففحف ربنا سبحانه وتعالى نزلنا عزمت اكيبول ثم نكسوها لحمة بالحديد الماني انتي البسوه المالت لحم عزمتي زبله نعومه لصوص عند جناون انتي جروون مالتو سگاه البسوه فلما تبين له زيق الدايز حق بالقانون سبحان الله رب العباد يسع قال اعلم ان الله على كل شيء قدير رب سبحانه وتعالى يرزق كل نغير تخيل نفسه متعبد في طوقه السوق وتراويتي الله بعرميته عمت عزير ما تصنائل خلاص اسوا تضربكم لو تضرب عز علي الصلاه والسلام وتوحي الموت باذنهم بفقادنا تينتم وتاتت السنيركه نبوتاتكم نبحوتاتكم كتسؤون دون باذن الله بفقادنا يا رب مسبولم عتسالنا عتسيون زين بفقادنا يا رب ينيروا اذن اسرائيل نعيسا تايلم ابنهم قال يوم دماني خلاص نموت اتكبتس هو والله نعيش على الصلاه والسلام عبده من دون الا الخامسه والاخيره تاسعه تاكل سرزله حموشيتنا من في قصه ابراهيم الخليل حين سال الله حين سال الله تعالى ان يريه كيف يحل الموت ابراهيم عليه الصلاه والسلام حتى تودى الرب سبحانه وتعالى نموتات كثميقير فيعاد زيغن حطونا الشك هيكون لكن مرحله اليقين بدات بعين نخره فامر الله تعالى أن يذبح اربعه من الطير من الطير يعني اربعه عف يما نفرتي حرده ويفرقون اجزاء على الجبال حتى على الجبال التي حوله الطوها ذل قبوتا اول مقدم رباعيه الحاريتكه تا يقبر ثلاثه بده يحرقوا ابز ثم يناديهن فتلتئم طبعا تبع واحد بالوزن فتاه تكون مالتي تنفع بعين الزنا بره اكلات وحن سانتا تكونه مالتي تاع ذا تاع ذا الخطا الا قايلن من ايات الله سبحانه وتعالى لاجزاء بعضها الى بعض طبعا كحرض كله ابراهيم عليه الصلاه والسلام الذي حريدون بيني جبران لا نقول نصبح بحبوا حواوي سونيتس تاعي روسن اي تي ان ارجي اغروناي تي ان ارتي اي تي كل تحاول يصير ها كنا باربعه جوبو قوم يركا المسبولو هذا المسبولو مالتي نربعه زيتات اربعه زيتات بدحريو ياتينك سعيان لوو ياخ مسخ مويتن نقول وفي ذلك يقول الله تعالى واذ رب سبحانه وتعالى بزعبه ذا قصه زانتيد قال ابراهيم ربي اريني كيف تحي الموتى الموتات كما يركخ فتس ربي اريني بعيني يرب عليه الصلاه والسلام قال اولم تؤمن ام من كان دخا قال رب سبحانه وتعالى حاتتهم قال بلا وقد امن مالك بلا وقد امن وقد امنان أولا إلو نزحة تتكى بلا اولا اليس نعم نزحتك نعماك بلا بلا ما لك وكداه ما لك وكداه من الله عليه الصلاه والسلام ان ربنا جل ولكن ليطمئن قلبي لكن اطمئنانك ركب بعينك ترى وزياده اطمئنانك والاراهيم عليه الصلاه والسلام ابو الانبياء ادنى شكا نبو في باث بعد الموت واذا بعد بعد الموت كفار قريش لا بعلم ااملون يهو ترجعون كفار طلع كانوا حتى كفار قريش ااملون يروا ملت ا بده ينتايدوا قال فقد اربعه من الطير فصرهن إليك يعني اربعه اعواف صديخه يو فصرهم عظمهم بحساب قبر ثم جعل على كل جبل منهن جزءا شوف جلع اكالات ما هي زي جلع سبحان الله اجزئ مالك ثم ادعهن ياتينك سعيا بدعري سوى عين خمس ساعات دنا فران دنا فر اربع تي القفطنا خمس مغاب غلط واعلم ان الله عزيز حكيم رب سبحانه وتعالى يذكرنا نجر كعلمه وله حكيم في اقواله وافعالي ايضا رب سبحانه وتعالى حكمة زلمه من حكمه الله سبحانه وتعالى ان ارى البعث بعد الموت ابراهيم عليه الصلاه والسلام رب سبحانه وتعالى لابراهيم عليه الصلاه والسلام كلو حكمايز وزقه اي زقهه وقلنا انا عبد الدنيا مو يتم تسوخ نزله ما حتى زنا عوافي ذات الماضي زياب سوره وصرميتين سوسان وكلته منتين سوسان كبره فهذه امثله حسيه واقعيه تدل على امكانيه احياء الموتى زبقه بعينها ذره المخاني وسبحانه وتعالى يعلم مخانه تتسقى معرفتي ابز بنها ما انري ام مالت نحن ونزق الساز نسمعه كلنا عبي عبره حنا بعد الموت تنزله الراجسنا ما لته ولله الاحسان وقد سبقت الإشارة الى ما جعله الله تعالى في آيات عيسى ابن مريم من احياء الموتى وإخراجهم من قبورهم باذن الله ابزحلفون عيسى عليه الصلاه والسلام كابت رب سبحانه وتعالى معجزة ذهب ماله نبي مخان مخفلت طيب رب سبحانه وتعالى معجزه زمزمته تسمر باذن الله سبحانه وتعالى بالفقرنا يا يزول ببعثه هذه العبره البعث بعد الموت تنظله فذلك كاتب بعث كاتب الايمان باليوم الاخر كاتب ايماننا يوم الاخر البعث بعد الموت منات موته بدهريو حياه البرزخيه حياه القبور هبتبر ونبرله رب سبحانه وتعالى روضه من رياض الجنه ربي بدحرزته له مالتي البعث بعد الموت بدي احرز انت له النشور. يوم الجمع كذلك مخانه كله من ادم عليه الصراط وسله الى اخر رجل في صعيد واحد ابي حدا ميدها كذلك مخانه بدي احرز انت له حساب الميزان والصراط كل زي اليمن باليوم الاخر والجنة والنار ربي الله يجعلنا من الفردوس الاعلى برحمته الواسعه رب تطمئن في الفردوس الاعلى قرنا برحمانه رب سبحانه وتعالى يزقل له ايمان باليوم الاخر ينزل له حضره الدنيا يتشش من ان ما ز مع التزيس بيننا حدث الدماني انت يخط سب يزله انت يكغاتو ما يفلتين لذلك يسال الله سبحانه وتعالى الثبات رب سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه لهم كلهم ومن الجنه عليه الصلاه والسلام بزد يا زياد وعشر المبشرين بالجنه من الصحابه عصرتهم الجنه هم اسبلهم وزو كلهم مالتي لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يارب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ايه على دين افزاء دينك قد اتقى نحن زياد وازيان بزح سبينا له عطيره موت عين الرساء اخره عين الرساء وبالوصول خاتمه هذا قلنا اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته